<سؤال> ابو العباس المدني فاضل العنيد سراييف س ن ة 1413 ا ع م ش ي على جمر المخاطر حافيا وتثور اشواقي فاكتم ما بيا من أ ج ل ديني قد هجرت دياريا وتركت أ ه ل ي في البلاد بواكيا حب الجهاد ترى بكل ج ا ن ح ي أ ر خ ص ت في درب الجهاد دمائيا امام قد عز اللقاء ت ص ب ر ي ن ما كان قلبي يا حبيبه قاسيا لكن مثلي لا ي ق ل شنوخ وصمود أ ن ف ة وعزه عرف شابا صغيرا يحب ا ل د ع و ة إ ل ى الله والنصح للمسلمين فصيح ا ل ل س ا ء ثابت الجناب يا لها من ط ف و ل ة ويا له من شباب د ع و ة وذكر غنيمه و أ ج ر همته في خ د م ة هذا الدين سؤال واحد يدور في خلبه ويتردد في جوانب نفسه كيف أ ق د م هذا الدين لله ذره من هداه لهذا من علمه هذا سبحانه لا إ ل ه غيره ع ن د م ا نمت إ ل ى أ ذ ن ي الصغيرتين أ خ ب ا ر الجهاد والمجاهدين تاقت نفسه و ش ر ا ب ت عنقه و ب د أ ت الدماء تغلي في عروقه الجهاد في سبيل الله هذا هو الطريق وجاءت ا ل ف ر ص ة فسر المجاهدون في خرصه طلبوا ا ل ن ج د ة و ا س ت ن ف ر ا ل م س ل م ي ن ف ه ب أ ب و العباس و أ ع د واستعد ونفر مع رفيق دربه وصديق عمره ناصر المطير ذرع أ ر ض الجهاد طولا وعرضا ه م ة ونشاطا صبرا ومثابره وتنكيلا ب أ ع د ا ء الله و ت ب ك ي ت ا لهم أ س ل م أ خ و ه ناصر من الروح بين يديه و س أ ل ه عن ص ح ة الحديث فبشره ج أ ن من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله دوره في ف أ كان عاد ينام الراحة ل ك على الحصير وبين يديه الفراش الوثير نفر إ ل ى البلقان وسقط شهيدا في م ع ر ك ة المطار وسمع في لحظاته ا ل أ خ ي ر ة وهو يزحف على بطنه يناجي ربه ويقول اللهم إ ن ي أ ح ت س ب نفسي ع ن د ك اللهم تقبلها مني وارتسمت على وجهه ا ب ت س ا م ة ع ر ي ض ة أ س ل م الروح و ب ق ي ة ا ل ا ب ت س ا م ة آ ي ة و ع ل ا م ة و ع ب ر ة و ك ر ا م ة من اجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أ ه ل ي في البلاد بواتيا حب الجهاد سرى بكل ج و ا ن ح ي ن ارخصت في درب الجهاد د م ا ي ا أ م ا م قد عز اللقاء تصبرين ما كان قلبي يا ح ب ي ب ة قاسيا لكن مثلي لا يقر قراره والجرح في جسد ا ل ع ق ي د ة داميا أ م ا ه دمعي قد تحذر جاريا لا تحسبي اني تركتك جافيا